بسم الله الرحمن الرحيم الا كتاب أ ح ك م ت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله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 انهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه أ ل ا حين ي س ت غ ش و ن ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه عليم بذات الصدور وما من داب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 فلعلك تارك بعض ما يوحى إ ل ي ك وضائق به صدرك أ ن يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نبيل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 فإن ل م ي س ت ج ي ب و ع ل م ه ا أ ن ا ب ع ل م ا ل ل ع ل و ل ا إ ل ه إ ل ا هو ف ه ل أ ن ت م مسلمون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 اولئك الذين ن ع ى امنوا ربه اتقوا الله وحده لا ب موسى إماما شريك ح م ل ا ي ؤ م ن و ن به و م ن يكفر ب ه من النابلسي أ ح للعلوم ا ل من ا س ل ا ي ؤ م ن و ن ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أ و ل ئ ك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد, هؤلاء ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أ و ل ئ ك الذين خ س ر و ا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون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 مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين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 ويا قوم لا ََ س ْ أ َ ل ُ ك ُ م ْ عليه ََِْ مالا َ إ ِ ن أ َ ج ْ ر ِ ي َ الا َّ على ََ الله َِّ وما ََ أ َ ن َ ا بقارب ِِِ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن َّ ه ُ م ملاقوا َ ربهم ولكني َِِّ أ َ ر َ ا ك ُ م ْ قوما َْ تجهلون َََْ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 قالوا ي ا ن و ح قد جادلتنا ف أ ك ث ر ت جدالنا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين قال إ ن م ا ي أ ت ي ك م بي الله إ ن شاء وما أ ن ت م بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إ ن أ ر د ت أ ن أ ن ص ح لكم إ ن أن كان الله يريد أ ن يغويكم هو ربكم و إ ل ي ه ترجعون أ م يقولون افترى قل إ ن افتريتم فعلي إ ج ر ا م ي و أ ن ا ذريء مما تجرمون و أ و ح ي إ ل ى نوح أ ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آمن إ ل امن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 حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا من سبق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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه, ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا أ ر ض بلعي ماءك ويا سماء أ ق ل ع ي وغيظ الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على ا ل ج و د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 ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا م و د ما جئتنا ب ب ي ن ة وما نحن ب ت ا ر ك آ ل ه ت ن ا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إ ن نقول الا احتراك بعد آ ل ه ت ن ا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم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 شأكم الأرض واستعمركم من ثم إن فيها فاستغفروه توبوا إليه إن ربي قريب قالوا ر ي مجيب ب ق يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أ ت ن ه ا ن ا أ ن ن ع ب د ما يعبد آ ب ا ؤ ن ا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي و آ ت ا ن ي منه ر ح م ة واتاني منه ر ح م ة فمن ي ن ص ر ن ي من الله إ ن عصيته فما تزيدونني غير ت خ س ي ر ويا قوم هذه ناقه الله لكم آ ي ة فدعوها فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء, ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب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 وانهم آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إ ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أ ظ ه ر لكم فاتقوا الله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 أ ل ي س الصبح بقريب فلما جاء أ م ر ن ا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها ح ج ا ر ة من سجيل من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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين ب ق ي ة الله خير لكم إ ن كنتم مؤمنين وما أ ن ا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 ن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما ن ف ق ى كثيرا مما تقول و إ ن ا لنراك فينا ضعيفا ولولا ر ه ت ك لرجمناك وما أ ن ت علينا بعزيز قال يا قوم أ ر ض ي أ ع ز عليكم من الله و ا ت ق ذ ت م وراءكم ظهريا إ ن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إ ن ي عامل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 فنجينا شعيبا والذين آ م ن و ا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه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 ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما أ م ر فرعون برشيد يقدم ق و م ه يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ و ر د ه م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 و َ أ َ م َ ا الذين ََِّ سعدوا ُِ ففي َِ الجنه ََّْ ة ِ خالدين َِِ فيها َِ ما َ دامت ََِ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ُ الا َّ ما َ شاء ََ ربك َُّ عَطَاءَ مجذود فلا ت ك ف ي م ي ي ة م ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إ ل ا كما يعبد اباؤهم من قبل وإن لم وفهم نصيبهم غير من ولقد ف ه م نصيبهم من غير كوص و اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك و إ ن كلا لما ليوفينهم ربك أ ع م ا ل ه م إ ن ه بما يعملون قدير فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك ولا تطغى إ ن ه بما تعملون بصير ولا ت ر ك ن إ ل ى الذين ظلموا فتمسكم النار, وما لكم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أ و ل ي ا ء ث م ل ا ك م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 وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إ ن ا عاملون وانتظروا انا منتظرون